الوقفات التدبريه اولا وحسبوا ان لا تكون فتلة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون ظن هؤلاء الذين اخذ عليهم الميثاق أن لا يقع من الله عز وجل ابتلاء واختبار بالشدائد اغترارا بقولهم نحن ابناء الله وأحبائه وإنما اغتروا بطول الإمهال ربنا جد جل جلاله يمهل العبد وعلى الإنسان أن يستغل هذا الإمهال بكثرة العبادة والعمل الصالح لأن هذه الدار هي دار امتحان واختبار وابتلاء وعمل والجزاء والحساب والقصاص يكون يوم القيامة فيستغل المرء هذه الدنيا للعمل الصالح والتقرب إلى الله تعالى ثانيا وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون تاب الله عليهم أي رجع بهم إلى الطاعة والحق ومن فصاحة اللفظ استناد هذا الفعل الشريف إلى الله تعالى واستناد العمى والصمم اللذين هما عبارة عن الضلال إليهم ربنا جل جلاله أنزل القرآن لأفصح لغة وأعذب نظم وكلام ومن تعلم أمور اللغة أدرك عظم هذا القرآن وأدرك اللذة والطبري يقول إني أعجب ممن يقرأ القرآن ولا يفهم معانيه كيف يلتذ به وقال أحد المعاصرين الذين فسر القرآن وأعربه قال وأنا أعجب ممن يقرأ القرآن كيف يستلذ به وهو لا يعرف اعرابه إذا من تعلم معاني القرآن وتعلم لغة القرآن وإعراب القرآن وجد انشراح الصدر عند قراءة القرآن ثانيا ثالثا لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني اسرائيل اعبدوا يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم يخبر تعالى عن كفر النصارى بقولهم ان الله هو المسيح ابن مريم بشبهه انه خرج من ام بلا اب وخالف المعهود من الخلقة الإلهية والحال أنه عليه الصلاة والسلام قد كذبهم في هذه الدعوة وقال لهم يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم فأثبت لنفسه العبودية التامة ولربه الربوبيه الشامله لكل مخلوق رابعا افلا يتوبون الى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم افلا يتوبون الى الله ويستغفرونه فالتوبه هي الاقلاع عما هو عليه في المستقبل والرجوع الى الاعتقاد الحق والاستغفار طلب مغفره ما سلف منهم في الماضي والندم عما فرط منهم من سوء الاعتقاد اذا المرء يقع بالذنوب لا محاله فعلى الإنسان أن يقلع عن الذنب وأن يستغفر الله وأن يتوب. الاستغفار أن يطلب من الله أن يغفر له ذنبه وأن يقيه شر الذنب وأن يستر الله عليه والتوبة أن يعزم الإنسان أن لا يعود إلى الذنب ويتضرع الى الله تعالى أن يوفقه على الثبات على التوبة وعدم العودة على الذنب خامسا افلا يتوبون الى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم يغفر ذنوب التائبين ولو بلغت عنان السماء ويرحمهم بقبول توبتهم وتبديل سيئاتهم حسنات وصدر دعوتهم الى التوبه بالعرض الذي هو غايه اللطف واللين في قوله افلا يتوبون الى الله ان جاء العرض والتحضيض باسلوب شيق. سادسا ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبلها الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام صديقة أي كثيرة الصدق وقيل سمي الصديقة لأنها صدقت بآيات الله كما قال عز وجل في وصفها وصدقت بكلمات ربها ولكن بغى الإنسان أن يقرأ الآيات ويقرأ الاحاديث الصحيحة ويعمل ويطبق مؤمنا بما أنزله الله تعالى من السماء سابعا ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام دليل ظاهر على أنهما عبدان فقيران محتاجان كما يحتاج بنو آدم إلى الطعام والشراب فلو كان إلهين استغني عن الطعام والشراب ولم يحتاج إلى شيء فإن الإله هو الغني الحميد الإنسان يحتاج إلى الطعام والشراب هذه صفة نقص في العبد فهو مربوب لربه يحتاج إلى الله تعالى دواما ويخضع لربه ومولاه الذي يربه بالنعم المتتالية معاني الكلمات فتنة عذاب وبلاء صديقة قد صدقت تصديقا جازما لا تغلو لا تتجاوز الحق في اعتقادكم العمل بالآيات أولا أرسل رسالة تبين فيها أن الله سبحانه قد يغفر كل ذنب إلا الشرك إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وماه النار وما للظالمين من أنصار وسمي المشرك ظالما لأنه وضع العبادة في غير محلها ثانيا جدد توبتك لله تعالى وليكن يوم هذا بداية ترك لمعصية كنت مترددا في تركها افلا يتوبون الى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم فالمرء لما يغلى ايات حتى يطبق ما فيها ثالثا استغفر الله تعالى هذا اليوم سبعين مره افلا يتوبون الى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم وال70 مره باعتبار ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر 70 واكثر من سبعين التوجيهات اولا اعلم أن الغرور وطول الامل يصدان العبد عن طريق الله تعالى فاحذر ذلك وحسبوا ان لا تكون فتنه فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون ثانيا احذر الشرك فانه لا تنفع معه طاعه إنه من بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار ثالثا لا بأس عند مجادلة غير المسلمين من استعمال أدلة العقلية التي تدل على بطلان ما يفعلونه ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام من مسلله به على رد ضلالهم أن المسيح عيسى وأن مريم كان يأكلان الطعام فهذا استدلال عقلي على عدم ربوبيتهما ودحض لما وقع فيه أهل الضلال من عبادة المسيح وعبادة أمه او عباده مسيح او عباده أمه هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد